بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم لِكَ اللهُ العَزِيزُ الحَكِيمُ كَذَلِكَ يُرْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللهُ العَزِيزُ الحَكِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تَكادُ السَّموَاتُ ييتَفَقضْنَ م فَوْطِهِم تَكادُ السموَاتُ ييتخَقَضْن مَا فَوْطِهم وَالْمَ لائكَةُ يُسَبِّحونَ بِحَمذِ رَبِّهِم وَيَتَغفِعون بِمَم ف والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفعون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وما أنت وكذلك أوحينا, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهَ فَأَذِنَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي 117. ولكن يدخل من يشاء في رحمته 118. ولو شاء الله لجعلهم همة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته 119. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وَالْغَارِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قُلْ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كل شيء قدير الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ومختلفتم فيه من شيء فحكمه الله ومختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والأرض جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهو لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ شَرَعَ مَا وَصَّى بِهِ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَلَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا أَنْ أَقِيمُوا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ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 وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ ربك إلى أجل مسمى الذي قضى بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى الذي قضى بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لا شك من مري وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَيَشْتَكُّنَ مِنْهُ مُرِيدًا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا وَلَا تَتَّبِعْ وَلَا تَجْهَلْ وَقُل الأمَنتُ بِمَا أَ زَل اللهَّهُ مِن كِتابَابَ وَقُلآمَتُ بِمَا أَن زَل اللهَّهُ مِ كِتَابَ وَأمِرْتُ لِأَعدِلَ بَينَكُم اللههُ رَبّونَ وَرَبّكُم لناَا وَلَكُمْ أَعمُكمْ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا لا أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ والذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم والذين يجادلون في الله من بعد ان استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب لهم عذاب شديد وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله الكتاب بالحق والميزان وما يدريك, وما يدريك لعل الساعه قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يستعجل بها لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو العزيز وهو القوي العزيز مَن كان يريد حبض الآ آخرة جد لَ في حبِْ لنن كان يريد حبآخة د هُ في حبْثِ وَم كان يريد حبض الدّ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 تََ الظَّالِ مِينَ مُشْفِقينَ مَِّا كَسَبُ وَهُو وَاقابِهِم تَرَ الظَّالِ مِينَ مُشْفِقينَ مَِّا كَسَبوا وَهُو وَاق بِهِم وََّذينَ آممَنُوا الصَّالِحَاتِ فِي رُضاتِ الْجَنَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ رَوَاضَاتُ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ لَهُم ذالك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى كلا اسالكم عليه اجرا الا الموجهه بالقربا ومن يقترب حسنه نجد له فيها حسنا ومن يقترب حسنه نجد له فيها حسنا ان الله غفور شكور ان الله غفور شكور ام يقولون افترا على الله كذبا ام يقولون على الله كذبا فايشاء الله يختم على قلبك فايشاء الله على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته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 وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خبير بصير إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الذي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ فَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَهُوَ الولي الحميد وَمِنْ آياتِه خَلْقُ السَّمواتِ وَالْأَبْضِ وَمابَت السَّفِيهِمَا مِدََّ وَمِنْ آياتِ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 الذي ما كسبت ايديكم ويحصون كثير وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما انتم بمعجزين وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الزَّيْفَ فَيَضْطَلَّ النَّرْوَاكِدُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور ان في لآيات لكل صبار شكور او يوبقهم بما كسبوا ويعفوا عن كثير او يوبقهم بما كسبوا ويعفوا عن كثير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن حَصِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن حَصِيرٍ فَمَا آتَيْتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ داع حياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون والَّذينَ يجتَنِبونَكَبَائِرًا إِثْمِ والالفَواحِشَ وَإذ مَا غَضِبُهُمْ يَغْفرِرون والَّذينَ والَّذِي َتجَابُ لِرَبِّهِم وَأَقامُ الصَّلَةَ وَأَمرُهُم شُورَابَيينَهُم وَمَِّا رَزَقُنَهُ فِقُون وََّذينَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فمَنَّا فَوَأَصلَحَ فَجرهُ عَى اللهَّ فَمََّ فَوأَصْحَ فَجروه عَى اللهَّ إِهُ لاَا يُحب الضادِمين إِهُ لا يُشب الضالمين وَلَمَنْ تَصرَ بَدَُم مَا عَلَهِم مِن سَب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 أولائك لهم عذاب أليم أولائك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده ومن يضلل الله فما له من ولي وَتََ الظَّالِ مينَ لََّا رَعَذابَ يَقولونَهل إِى مَ رَدٍّ مِن سَبيل وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدُّنْيَا يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِي وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدُّنْيَا يَنْظُرُونَ مِنْ وَقَالَ الَّذِينَ آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم الا ان الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سَبِيلَ وَمَن يُقْلِلِ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلِ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ما لكم, لكم ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا فَإِنْ أعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّ إِذَا أَدْقَنَا الْإِنْسَانُ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنَّ لَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لله ملك السماوات والارض لله ملك السماوات يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور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 إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ من وراء حجاب او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه فيوحي باذن ما يشاء انه علي حكيم فيوحي باذن ما يشاء انه علي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 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور الا لكم هذه التلاوة من موقع الطريق الى الله